قلعة صلاح الدين تعد قلعة صلاح الدين الأيوبي في مدينة القاهرة المصرية من أعظم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى فموقعها استراتيجي رائع لأنه يوفر أهمية دفاعية ولأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفستات كما أنه يشكل حاجزا طبيعيا مرتفعا بين المدينتين وهي بهذا الموقع يمكنها توفير الاتصال بينها وبين المدينة في حالة الحصار. وسوف تصبح المعقل الأخيرة للاعتصام بها إذا ما سقطت المدينة بيد العدو وقد مر بهذه القلعة الشامخة الكثير من الأحداث التاريخية المختلفة حيث شهدت أسوارها أحداثا تاريخية خلال العصور الأيوبية والمملكية وفي زمن الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 ميلادية وحتى تولي محمد علي باشا حكم مصر حيث أعاد لها ازدهارها وعظمتها وكان السلطان سلاح الدين رحمه الله تعالى أول من فكر ببناء القلعة على ربوة الصوبة في عام 572 م، أي عام 1176 ميلاديا، حيث قام وزيره بهاء الدين قرقوش. بهدم المساجد والقبور التي كانت موجودة على الصوة لكي يقوم ببناء القلعة عليها حيث قام العمال بنحت الصخر وإيجاد خندق اصطناعي فصل جبل المقطم عن الصوة زيادة في تحصينها وقوتها